<سؤال> بكت عيني بكت عيني على الغرفة بكت عيني على الغرفة, على الغرفة, بكت, عيني على الغرفة, على الغرفة بكت عيني بكت عيني